بيت الحما والشعر والحنين. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا بعد دفن صاحبه أسعد بن زرارة. وبعد مدة أهداه بعض الصحابة حليا ذهب مرصعا باللؤلؤ. لم يعطه صلى الله عليه وسلم لبناته رقية وأم كلثوم وفاطمة ولا لعائشة أو سودة انطلق به نحو بيت حبيبه أسعد ليسعد طفلتيه اليتيمتين فكان هدية بقيت عندهما حتى حتى شابت ذوائبهما ويعود صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته فيجد عائشة بانتظاره قلقة لتستأذنه بعد أن علمت بمرض والدها فأذن لها ولما دخلت بيت أبيها وسلمت على أمها رأت مشهدا أحزنها رأت ثلاثة فرش تنضح بالحمى والحنين والشعر هنا فراش يتقلب عليه والدها الصديق وهنا سان يرقد عليه راع الغنم عامر بن فهيرة وثالث في فناء البيت لبلان دنت من والدها فانطلق السؤال من قلبها يا أبت كيف تجدك فكان جوابه شعرا منقوعا بالموت يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه شعرت بأوجاع أبيها فقالت والله ما يدري أبي ما يقول ثم دنت إلى عامر بن فهيرة فقالت كيف تجدك يا عامر فرد رفيق الهجرة بشعر يقول لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه فقالت والله ما يدري ما يقول ثم اتجهت لفناء البيت حيث يئن بلال فقالت كيف تجدك فله جبلال بكلمات يحرقها الشوق إلى مكة مهو الفؤاد ومرتع الصبا بكلمات تعشق سوق مجنة الذي يطل عليه جبل شامة وجبل طفيل وكأنهما ينصتان إلى أصوات الباعة والشعراء فيه فيقول بلال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه مجنة وهل تبدو اللي شامة وطفيل بلال الذي يدعو الله بعد كل أذان فجر أن يهدي قريشا تشتعل الحمى في جسده فتفقده لذة العيش فيدعو مما به على طواغيتها ويقول اللهم لعن عتبة بن ربيعه وشيبة بن ربيعه وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء وقد كانت المدينة حينها مشهورة بالحمى كلمات وأبيات أبكت عائشة فغادرت بيت الحنين والشعر غادرت بقلب يذوب على أبيها ورفاقه وأخبرت حبيبها صلى الله عليه وسلم بما رأت فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه للسماء بدعاء ينضح حبا ورحمة بالمدينة وأهل المدينة وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها